يطوق عليهم منذان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يخدعون عنها ولا ينزفون وفاكهتهم مما يتطيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال النؤلؤ المكنون لذا يسمعون فيها لغرا ولا تأسيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في شدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطود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 كريم إنهم كانوا قبل ذلك متربين وكانوا نسخون على الحياة العظيم وكانوا يقولون أيضا مثلنا وكنا صعبا وعظاما إننا لم بعثون أو آباءنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لم